All uh -huh. blah, uh -huh. to come What well All mm right. -hmm. قط واقف وحملت الأرض والطفل كتار كتار يا Hip-hop-hop! وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ الله الله عليه. الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم أوه. إن حضر في ذلك الروحين بسم الله يرحام الروحين بسم الله لمن يحسر إن نتيجة لك العبار لمن يحسر شكرا <تصفيق> on those three lists. ولم يكن kud lagu kubu awalalam ni kud lagu a walalam ya ku nabu kubu ana lalalewalalam ni يا حضره الاستاذ انفيات حضره الله يا حضره I love you.